بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تبليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول